وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفقه معكم محمد ولاء الدين محمد إسماعيل جمال حماد وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الاعداد الإذاعي مأمون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا أبي عندما انتهى الإمام من شرح قوله تعالى فعدة من أيام أخر ثم قرأ بقية الآية ولم يتسع الوقت لشرح شيء منها نعم يا عبد الواحد أذكر هذا جيدا فما الذي تذكره أنت من آخر ما قال الإمام أذكر قوله إن هذه الآية تستدل بها من قال إن الصوم لا ينعقد في السفر وعليه القضاء ابدا فإن الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدهم من أيام اخر صدق الله العظيم أي فعليه عده وبقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر ثم قال ما لم يكن من البر فهو من الإثم وأورد الإمام بعد ذلك حديث أنس الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم بارك الله فيك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله الله وحمد الله الحمد لله. الحمد لله. الله وحمد الله ولا حول ولا قوه الا بالله قلنا يا اخواني ان الجزء الاخير من الايه هو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم وفيه خمس مسائل الاولى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه وخرأ ابن عباس يطوقونه بفتح الطاء بمعنى يكلفونه وقد روى مجاهد يطيقونه على لفظ يكيلونه وهي باطلة ومحال لان الفعل مأخوز من الطوق فالواو لازمة واجبة فيه ولا مدخل للياء في هذا المثال وانشد أحمد بن يحيى النحوي لأبي ذؤيب فقيل تحمل فوق طوقك إنها مطبعه من يأتها لا يظيرها فأظهر الواو في الطوق وصح بذلك أن واضع الياء مكانها يفارق الصواب وعن ابن عباس أيضا وعائشة وطاووس وعمر بن دينار يتطوقونه وهي صواب في اللغة لأن الأصل يتطوقونه وهي ليست من القرآن خلافا لمن أثبتها قرانا وإنما هي قراءه على التفسير وقرأ أهل المدينة والشام فذية طعام مضافا مساكين جمعا وقرأ ابن عباس طعام مسكين بالافراد وهي قراءة حسنة لانها بينت الحكم في اليوم واختارها ابو عبيد وهي قراءة ابي عمرو وحنزة والكسائي قال ابو عبيد فبينت ان لكل يوم اطعام واحد فالواحد مترجم عن الجميع وليس الجميع بمترجم عن واحد وجمع المساكين لا يدرى كم منهم في اليوم إلا من غير الآية وتخرج قراءة الجمع في مساكين لما كان الذين يطيقونه جمعا وكل واحد منهم يلزمه مسكين فجمع لفظه واختار قراءة الجمع النحاس وقال وما اختاره أبو عبيد مردود لأن هذا إنما يعرف بالدلالة فقد علم أن معنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أن لكل يوم مسكينه فاختيار هذه القراءه لترد جمعا على جمع واختار أبو عبيد أن يقرأ فدية طعام قال لأن الطعام هو الفدية ولا يجوز أن يكون الطعام نعثا لأنه جوهر ولكنه يجوز على البدل وأبين منه أن يقرأ فدية طعام بالإضافة لأن فدية مبهمة تقع للطعام وغيره فصار مثل قولك هذا ثوب خز المسألة الثانية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 وعلى هذا قراءة الجمهور يطيقونه أي يقدرون عليه لأن فرض الصيام هكذا من أراد صام ومن أراد أطعم مسكينا. وقال ابن عباس نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم ثم نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر قل يصم فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم وقال الفراء الضمير في يطيقونه، يجوز أن يعود على الصيام أي وعلى الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطروا ثم نسخ بقوله وأن تصموا ويجوز أن يعود على الفداء أي وعلى الذين يطيقون الفداء فدية وأما قراءة يطوقونه على معنى يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم كالمريض والحامل فإنهما يقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم في أنفسهم فإن صاموا أجزاءهم وإن افتدوا فلهم ذلك ففسر ابن عباس إن كان الإسناد عنه صحيحا يطيقونه بيطوقونه ويتكلفونه فأدخله بعض النقلات في القرآن روى أبو داود عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه قال أثبتت للحبل والمرضى وروي عنه أيضا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصور أن يفطر ويطعم كان كل يوم مسكينا والحبل والمردع إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت وخرج دار خطني عنه ايضا قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة ولا قضاء عليه هذا إسناد صحيح وروي عنه أيضا أنه قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ليس بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعم مكان كل يوم مسكينة وهذا صحيح وروي عنه أيضا أنه قال لأم ولد له حبلة أو مرضع أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء ولا عليك القضاء وقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة وأنها محكمة في حق من ذكر والقول الأول صحيح أيضا إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص فكثيرا ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه والله أعلم وقال الحسن البصري وطائفة من العلماء الحامل والمرضع تفطران ولا إطعام عليهما بنزلة المريض يفطر ويقضي وبهذا أيضا قال أبو عبيد وأبو ثور واختاره ابن المنذر وهو قول مالك في الحبلة إن افطرت فأما المرضع إن افطرت فعليها القضاء والإطعام وقال الشافعي وأحمد تفطران وتطعمان وتقضيان وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا واختلفوا فيما عليهم فقال ربيعة ومالك لا شيء عليهم غير ان مالكا قال لو اطعموا عن كل يوم مسكينا كان أحب إليه. وقال انس وابن عباس وقيس بن السائب وابو هريرة عليهم الفدية وهو قول الشافعي واصحاب الرأي واحمد واسحاب اتباعا لقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعهم وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين فوجبت عليهم الفدية والدليل لقول مالك إن هذا مفطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض المسألة الثالثة واختلف من أوجب الفدية على من ذكر في مقدارها فقال مالك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم عن كل يوم أفطر وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة كفارة كل يوم صاع تمر او نصف صاع بر وروي عن ابن عباس نصف صاع من حنطة وروي عن ابي هريرة قال من ادركه الكبر فلم يستطع ان يصوم فعليه لكل يوم مد من قمح وروي عن انس بن مالك انه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من طعام ثم دعا بثلاثين مسكينا فاشبعهم فهمت من كلام الإمام وما أورده من أقوال وآراء العلماء في تفسيرهم للآية الكريمة أن من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية هم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه. أليس كذلك يا أبي؟ بلى يا ولدي ما فهمته صحيح تماما ولكن يا أبي ماذا عن أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولون من أعمال هؤلاء أيضا يا بني تشملهم الآية فالمراد بمن يطيقونه الشيوخ الضعفاء والمرضى مرضا مزمنا لا يبرأ والفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه مثلا أبقاك الله معلما ومرشدا لي يا أبي ولا حرامني من فضلك وعطائك وعلمك هدك الله وزادك حبا في العلم يا بني ونلتقي غدا إن شاء الله مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن